اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من كما من به جنته و وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار يا رحيم يا غفار اللهم أنت أعلم بما في أنفسنا نشكو إليك قسوة قلوبنا نشكو إليك جديد. اللهم إنا نسألت برحمتك التي وسعت كل شيء أن تكشف كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين وأن تشفي عرض المسلمين وأن ترحم موتاهم يا ارحم الراحمين اللهم وقفنا في بابك في هذه الساعة المباركة وقولك الحق ادعوني لنستجب لكم اللهم يا رب العالمين يا من تتفضل على الخلق هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه وقفنا ببابك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبفضلك الذي وسع السماوات والارض اللهم رب السماوات والأرضين يا من يمهل ولا يمهل يا ذا العش المجيد يا فعالا لما تريد يا ذا البطش الشديد اللهم إنهم قد عاثوا فسادا في الأرض وجروا